قالوا لئن أكله الذئب ونحن عُصْبَةٌ إِنَّا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وَأَجْمَعُوا أَن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون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 واردهم فأدلاد الوهو قال يا بشرى يا هذا غلام وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاد الوهو قال يا بشرى يا هذا غلام وأثروه بضاعة والله عليم بما يعملون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 ولقد همت به وهم بها لولا ارا برهانا ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أَنْ يُسْجَنَ يسجن عَذَابٌ عذاب قَالَ قال هي راودتني عن نفسي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 وقلن حاش لله ماذا بَشَرًا إن هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم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 ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن آه أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله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 وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ للذي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عند رَبِّكَ فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك اني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا ايها الملأ وافتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعدهم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات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 وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم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 وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وان له لحافظون قال هل امنكم عليه الا كما امنتم على اخيه من قبل فالله خير حفظا وهو ارحم الراحمين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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال اني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل الثقاية في رحل أَخِيهِ ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وَأَقْبَلُوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك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 قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعائي أخيه ثم استخرجها من وعائي أخيه كذلك كدنا ليوسف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 فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم أَلَمْ تعلموا أَنَّ أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أَبْرَحَ الأرض حَتَّى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 وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا والعير الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سولت لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تَفْتَأُ تذكر يوسف حتى تكون هرضا أَوْ تكون من الهالكين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 فلما دخلوا عليه قالوا يا أَيُّهَا العزيز مسنا وَأَهْلَنَا الضر وجئنا ببضاعة مسجاه فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إِنَّ الله يجزي المتصدقين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 إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثَرَكَ الله علينا وَإِن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم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 وقد أَحْسَنَ بي إذ أَخْرَجَنِي من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إِنَّ ربي لطيف لما يشاء إِنَّهُ هو العليم الحكيم